اللي لي بث ولا صورة محمد روح وجس يحمل شمائل من حيدرا شفت جمال حر الثرى سبيل الله تسيل دماء سبيل الله سبيل الله يا اللي مثلي عدها ولا صورة محمد روح وجسد اه يا ايدها ولا تسمع صورة محمد روح وجساد يحمل شمائل من حيدرة وشافت, وشافت جمال حر حوالي علق اي والله وشافت جمال شاف به بهت داويليره تبو شكتان واشتاف نطيث به ام ستيشاف ونطيث به نسي عاف شبابي معيده يا رجعون حلا يردون يا ركيدون يا ركيدون يا اهل مثلي يا اهل مثلي اتهاب محمد Kiitos Shout سيمومي يهب عطره يهي صور وصفاف شباب وللعمر حى اه <laughs> that's going to be good that's uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. لا حمال de be ihtiyac istan tan terchev tahti ya shaba Pässä, <tiri> pässä, <tiri> <tiri> Allah. He se referred on for dancing. تائه <تص> حضر يريدها تائه مثل الطير اواز قلبي مثل الطير اواز قلبي خطوات بين وجهنا نابضه تركن وبذاب حامت علي راحه يا ابو <تصفيق> مصيد لي حسين اشوفنا وكاع سعيد والد الكاوت يشار بدموع حيتنا Shame Kiitos kun katsoit!